يا حادي الصبح عن كربلا ترتاد خدني ويا مصيغي اسافر يا حسين فؤادي تدمع العين قلبي نصفان يا حادي نصفين يودع حسين فؤادي تدمع العين قلبي نصفان يودع حسين فؤادي تدمع العين احلام احلام تسناك الهنيه للشام للشام تاخذني سبي احلام احلام تسناك الهنيه للشام للشام تاخذني سبي يا حادي أحلفت بالإله اللي تعبدك دليلي جريح وتقدر بشفك تضمدك أريدك قبل لا نبتعك ضعني تردك حبيبي وحيد وخلي أترك قلبي عنده عندك أريدك قبل أن بتعقضعني تردك حبيبي وحيد وخلي أترك قلبي عندك آلام على برض الغاضرية بسهم بسهم صابتني الرزية قلبي نصفين يا حادي قلبي نصفين يودع حسين فؤادي تدمع العين قلبي نصفين يا حادي قلبي نصفين يا العين يا العين احلى احلى للشام الشام تاخذني سبي للشام للشام فؤادي على طلال الجثث خليوا قفينوا يصددان لما هاي الجثث بل سملة الجروب أودي ذبيح الغضرية وقلبي مذبوح ونشد اخذني بس جسد لا تاخذ الروح اودع عذبي ح الغبره وقلبي مذبو ونشد اخذني بس جسد لا تاخذ الروح ما دام ما دام خويا على الوطية ما تنام ما تنام عيني بأي مسيين قلبي نصفين يا حادي قلبي نصفين يودع حسين فؤادي تدمع العين قلبي نسيك وعدت عشان فادي دلع العال مع احلام احلام تسكن هل بيديك يا منيا كل احلام احلام تسكن هل دي الشام دي الشام تاخذني سبية يا حادي غصب عن كربلة تاخذني ويا مصيري أسافر والدروب بعيني أشواء أحسها عليّ السياد تغذر موش عيناك وندعي عساها ثكلتك يا الحادد يا أحسها عليّ السياد تغذر موش عيناك وندعي عسى هاتك لتك الحادي دنياك أكرام أكرام راحوا من إيديك ويتام أيتام ملتم عليك قلبي نصفين يا حادي قلبي نصفين يودع حسين فؤادي دمع العين يوم نصفين يوم يا حاج لو بنساني لو حسين في وادي دمع العين معناه احلى احلى بسمتها للشام للشام تاخذني سيدي أحلام أحلام تفدقها اللينية للشام للشام تاخذني سبية يتامع من خيوط الشمس و تخيط حجام عالم صعب الاهل وفراق لحظه وشاهي تلال الدمع سجدت على التراب تروي قلبك فكر بحر الظمأ وذا العالم للدمع سجدت على تراب تروي قلب متفطر بحر الظمى وذاب أكوام أكوام دمعات الجرية الهام الهام من رب البرية قلبي نصفين يا حادي قلبي نصفين يودع حسين فؤادي تدمع العين قلبي, قلبي نصفين, نصفين يا حادي la shamsi silviya tahnana ahlana ahlana binak al ayniya la shamsi al sham la